بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا مُنْذِرٌ جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأمس وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبثنا به جنات وحب الحطيد والنخل باسقات لها نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوث به نفسه ونحن أطرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب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 ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط